ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسما ثم, ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم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 ان ل ذ ي آ م ن و الله و ا ذ ي ن هَادُوا ا و ص وَالنَّصَارَى ا وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ا ب ئ ي ن إِنَّ ل ل يفصل بينهم يوم القيامه ة إِنَّ ا ل ل على كل شيء شهيد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 واذ بوانا لابراهيم مكان البيت أ ألا, الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتقطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إ ل ى أ ج ل مسما ثم محلها إ ل ى البيت العتيق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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إ ن الله لقوي عزيز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 فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه ة فهي خاويه على, على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ل ي ك وتكونوا ن الرسول شهيدا عليكم و شهداء على الناس فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم